سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأغسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول